Ummati, ma ha تتردد في المهاوي كيف ذلت كيف ذلت كيف ذلت كيف هانت وحدها وروا ما قيل عنها وروا ما قيل عنها من قبيح من قبيح من قبيح حيرة مذنية وتزأولت تزدحم في ذهني مجهد أمتي ماذا دهاها أمتي ماذا دهاها أمتي ماذا دهاها أمتي ماذا دهاها فتردد في المهاوي فتردد في المهاوي كيف ذلت كيف هانات كيف ذلت كيف هنالت. كيف ذلت كيف هانات وحدها كل غاوي وحدها كل ضاوي امتي ذلت وهانات حين ولت عن علاها حين يا قوم استكانت وتوارت عن علاها امتي ذلت وهانات حين ولت عن علاها قم كل هوان وتمادت في هواها امتي ماذا دهاها في المهاوي فتردد في المهاوي كيف ذلت كيف هانات كيف ذلت كيف هانات كيف ذلت كيف هانات وحدها كل غاوي وحدها كل غاوي جددوا الدين واسروا في ركاب الخالدين وإذا نحن تفادلنا وعشنا خملينا جدد الدين وسيروا في ركاب الخالدين وإذا نحن تفادلنا وعشنا خملينا سوف يأتي الله حقا بأناس ناس صادقين سوف يأتي الله حقا بين صدقنا امتي ما دهاها امتي ما ددهاها فتردت في المهاوي في المهوي كيف ذلت كيف كيف كيف هانات كيف دلت كيف هانت وحدها كل غاوي وحدها كل غاوي رغم هادته لسنا, لسنا يا لقوم يا يائسين سيعود المجد فينا ان مضينا واصلحينا رغم هادته لسنا, لسنا يا لقوم يا يائسين وردعنا مضينا مصلحينا وردعنا بالجهاد, بالجهاد الحق كل المعتدين امتي ما دهاه فتردت في المهاوي كيف ذلت كيف هانات كيف ذلت كيف هانات كيف, دلت كيف وحدها كل غاوي وحدها كل غاوي فإذا نحن صدقنا سوف نبقى الأكرمين نملا الدنيا سلاما مسعد القلب الحزينا فإذا نحن صدقنا سوف نبقى الأكرمين نملأ الدنيا سلاما نسعد قلب الحزين هكذا كنا فسدنا وحكمنا العالمين هكذا كنا فسدنا وحكمنا العالمين ما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 to już nie